وشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجِلُّونَ لَهُ أَوْ بِما عَهَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انْهَمِلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصير.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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ حَرِيبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُ آلُ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي يَشْكُو